الله، الله، يا ربي الله، الله، ومن قلبي عالت وضهر کده من الهار الفجر ولفف مصر وحواريها الله، الله،, الله, الله على الازهر الله، الله، الله اكبر من الدنيا كمان واكتر لو, لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واجب فيها الله يا رايحين على مصرمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلالله مشتق لنسها الطيبين ودياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي العلماء تقدر تقول متى شادنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا أميني ان شاء الله ان الله يا ربي الله الله ومن قلبي عالت كده من لها الفجر مصر الله, الله الله الله الله الله الله أكبر قم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها نبش وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وإنهروا ليلمشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيد العزراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله, الله يا رب الله الله ومن قلبي اتوضا كده من الهه الفجر لفت مصر وحواليها الله الله, الله الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وقت قول توصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام دنا يلي لفت سنين واسمين في بلد كتير تنين وتمام الا الناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت انا من اهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله, الله, الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضت كده من اله نصلي الفجر ولف مصر وحواليها الله الله, الله, الله على الازهر الله الله الله اكبر من الدنيا كما واكثر والله توصفها انا مش وكفيها الله الله